وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم صالوت ملكا قالوا أما يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن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 فيه سكينة من ربك وبقية مما ترك آل موسى وبقية مما ترك آل موسى وآلها عون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن